صحبي زمان يا صاحبي كنت انت صاحبي وليه يا صاحبي ما بقي صاحبي زمان يا, كنت انت يا ما بقيتش هو الزمان السك عني ولا السك زما يا صاحبي السك علي ولا الزمان اه هو الزمان السك علي ولا الزمان السك علي هو السماء السك علي ولا الزمان السك علي كنت كل حاجة ليه للنهاردة بسيط علي كنت كل حاجة ليه قال النهاردة بسيط علي زمان يا صحبي تحيه ملوت تحيه لكل مليت محل زمان كل امريكا Abu Salim Abu Suleim, the Basha Ibrahim Al-Qar, the Basha Adam Al-Husini, the Saeed Hamas Abu Dalan and the Hudah Ahmad Nas, Abu Khalid Al-Lord Rida Abu Dalan, the White من the Mahalb Sadeh Mahawad, the بكي قلبي the White Rose married Mahalb Tamana. بتبكي يا قلبي انا كنت ليك تملي من اللي من صحابي اللي خانوني هو السماء هسق علي ولا السماء هسق علي هو السماء علي ولا السماء علي كنت كل حاجة لي قال I'll يا صاحبي تبكي قلبي فأنا كنت تملي بشكي ليه يا صاحبي جاي أخون النفايات عليك يهون والله خاب فيك السنون والله خاب فيك السنون لا الزمان هو الزمان ساك علىي ولا الزمان ساك كنت كل حاجة ليها كنت كل حاجة لي قال النهاردة كنت كل حاجه ليا للنهار ده انت زمان يا صاحبي كنت انت صاحبي قول يا صاحبي ما بقتش لي صاحبي زمان يا صاحبي كنت انت صاحبي قول يا صاحبي ما بقتش صح في